وَقَدْ أَنزَلنا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ولِلْكافِرينَ عَذَابٌ مُّهينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَميعاً فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلوا أَحصاهُ اللَّهُ وَنَسوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ